معنا اليوم فصل في أهل العناد والزندقة والإلحاد فقد انتهينا من فصل في الذنوب ومتعلقاتها كذا طال وقيل في الدروز والزنادقة وسائل الطوائف المنافقة وكل داعي لابتداع يقتل كما تكرر نفسه لا يقبل لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيل يهتدى فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهدف عن أستارهم وكان للدين القويم ناصر فصار منا باطنا وظاهرا فكل زنديق وكل مالقي وجاحد وجاحد وملحد منافقي إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقينه قال وقيل في الدروز والزنادق الدروز جمع درزين وهم ننسبون إلى رجل من طرية من قرية الأدراز وهي طريقة وفرقة من فرق الشيعة وهي في الأصل انشقت عن طائفة الإسماعيلية الإسماعيلية طائفة من طوائف الشيعة انشقت من طوائف الإسماعيلية طائفة الدروز وكلاهما طائفتان كافرتان مارقتان من الملا الدروز والأس والإسماعيلية الفرق بينهما أن الإسماعيلية يؤلهون علي بن أبي طالب رضي الله عنه بينما الدروز يؤلهون الحاكم العبيدي الدروز يؤلهون الحاكم العبيدي في الدولة العبيدية وكان هذا بداية نشأة الدروز في عهد الدولة العبيدية والدولة العبيدية دولة رافضية شيعية خبيثة أحدثوا في دين الإسلام الأحداث الحدث العظيم وأبطلوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير حرفوا الدين وقتلوا أولياء الله تبارك وتعالى ونشروا الشركة الاكبر ونشروا الانحراف والتحريف في صفات الله عز وجل وان له آل البيت الى غير ذلك من بدعهم وضلالاتهم الكثيرة المصنف قالوا قيل في الدروز يقصد الدروز ومن كان مثلهم في الكفر يقصد الدروز ومن كان مثلهم في الكفر كالاسماعيليه وكالاثني عشرية هذه طائف من طي... من ط... هذه طوائف من الشيعة بعضهم موجود منهم في سوريا والإثنى عشرية موجودون في إيران وإيران كلها إثنى عشرية أو كل الشيعة الذين في إيران إثنى عشرية وكذلك الشيعة الذين في لبنان إثنى عشرية من يسمون بحزب الله والصحيح أنه مؤذر الشيطان والإسماعيلية بعضهم موجودون في اليمن قليل منهم في اليمن وقليل منهم في جنوب السعودية من الإسماعيلية الذين يؤلئون علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعلي رضي الله عنه أحرق هؤلاء الذين ألهوه حينما خرج عبد الله بن سبا اليهودي مؤسس الفكرة الرافضية الشيعية بعد أن شع في أتباعه أن علي بن أبي طالب هو الله وأن الله عز وجل تعالى وتقدس وتعالى حل في علي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله وهذه عقيدة الحلول والاستحاد التي كان يقول بها اليونان من قبل وهي عقيدة الحادية جاءت بها اليونان ثم أخذها اليهود فأفسدوا بها دين النصارى أخذ اليهود فكرة الحلول والاستحاد من اليونان فأفسد بها دين النصارى ثم أخذها اليهود وأفسد بها دين الشيعة فقالوا أن علي بن أبي طالب حل أن الله تعالى حل في علي بن أبي طالب والعياذ بالله فاتفق عبد الله بن سبا اليهودي مع الذين اقتنعوا بكلامه أنه إن خرج علي رضي الله عنه من بيته لصلاة الصبح سجدنا له قالوا قال لهم بكلام معناه نحن أصحاب عقيدة وعلى حق ولا بد أن نظهر عقيدتنا لا يمكن أن نفق مستترين بهذه العقيدة لا بد أن نظهر هذه العقيدة أمام الناس فقال اتفق معهم إذا خرج علي رضي الله عنه يسجدوا له فلما خرج علي رضي الله عنه صلاة الصبح خروا له سجدا العياذ بالله فقال لهم علي رضي الله عنه ويحكم ما تصنعون قالوا أنت إلهنا قالوا أنت إلهنا قال ويلكم ارجعوا قالوا لا نرجع فحفر علي رضي الله عنه لهم أخاديث وهددهم بها وأوقد فيها النيران فكل من لم يرجع أمر به أن, في أن يدخل في هذه الأخاديث فكان أول من دخل عبد الله بن سبأ اليهودي وكان حاقدا على الإسلام رأسا في الكفر والضلال فلما أراد أن يدخل خشي أن يرجع أتباعه من بعده فوقف على حافة النار وخاطب الذين من حوله وقال لعلي رضي الله عنه الآن أيقنت أنك رب العالمين لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار ثم, ثم أدخل فيها والعجاذ بالله يعني إلى آخر لحظة يريد أن يضل هؤلاء الأتباع الذين سلموه عقولهم وأعرضوا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو تأملوا ونظروا في كتاب الله عز وجل لعلموا أن الله تعالى إله واحد إنما الله إله واحد لعلموا أن الله ليس له متين لعلموا أن الله ليس له شبيه لعلموا أن الله ليس له نظير لعلموا أن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته لا يمكن أن يحل في أحد من خلقه قل هو الله أحد واحد لا يمكن أن يحل في شيء من مخلقاته سبحانه وتعالى فألقاهم كلهم في النار كافرين مارقين من الإسلام والعياذ بالله وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجدت ناري ودعوت قنبرا قنبر هذا هو خادم علي رضي الله عنه أمره أن يحفر هذه الأخاديث وأن يلقي هؤلاء المرتدين في هذه النار جزاء وفاقا لكفرهم وتأليههم لغير الله عز وجل والعياذ بالله المسمف يقول وقيل يحكي عن قول لأهل السنة قال وقيل قوله وقيل إشارة إلى وزود خلاف في المسألة التي سيذكرها بعد قليل قال وقيل في الدروز ذكرنا من هم الدروز وبيننا أنهم من طوائف الشيع الرواب وقيل في الدروز والزنادقة الزنادق جمع زنديق والزنديق هو الذي يبطن الإيمان ويظهر الكفر وقيل, هو وقيل الزنديق هو الذي يبطن الإيمان هو الذي عفوا قيل الزنديق الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان قيل الزنديق الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان وهذا هو المنافع وهذا هو تعريف المنافع وقيل الزنديق الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان ولكنه شديد العداوة للمسلمين ويظهر حقدهم ويبس الدسائس بينهم أي أنهم يفرقون بين المنافق وبين الزنديق المنافق الزنديق أشد من المنافق الزنديق هم أتات المنافقين بينما المنافق هذا الذي دخل في الإسلام خوفا ليس بمؤمن ولم يقتنع بالإسلام لكنه خاف من السيف فدخل في الإسلام وبقي على حاله هو في قلبه مكذب بالله ومكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله لكنه لا يسعى بين المسلمين بالارجاف بينما الزنديق يسعى بالارجاف بين المسلمين كحال الله ابن ابي ابن سلول هذا يعتبر زنديقا وان كان رأسا من رؤوس المنافقين اي ان الزنديق اشد من المنافق اي ان الزنديق اشد من المنافق قال وسائل الطوائف المنافقة الطوائف المنافقة التي حكمها حكم المنافقين قال وكل داعي لابتداع كل داعية إلى بدعة كل داعية إلى بدعة يقتلوا قال وقيل والآن قال يقتل ما الذي قيل قيل أن هؤلاء كلهم يقتلون الدروز والزنادقة والطوائف المنافقة والداعية إلى البدعة قال قيل يقتلون قيل يقتلون وقيل لا يقتلون هذا سيأتي تفصيله بعد قريب قال كما تكرر نكته أو نكته كلاهما صحيح لا يقبل وكل داع وكل داعي لابتداء يقتلوا كما تكرر نكته لا يقبل لا يقبل أي لا تقبل توبته أي لا تقبل توبته. والمعنى لا تقبل توبته في أحكام الدنيا وإن كان الله تعالى في الآخرة يقبل توبته المصنف يتكلم عن أحكام الدنيا بالنسبة لنا في أحكامنا في الحياة الدنيا أما ما يقوم في القلوب وما يكون في الآخرة فحكمه إلى علام الغيوب تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى يقول قيل في الزنادق هؤلاء أنه لا, لا تقبل توبته لعظم كفرهم وعنادهم وقيل في الزنادق أيضا لا تقبل توبة هذا الزنديق وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله قال الزنديق لا توبة له قلنا المقصود لا توبة له في أحكامي الدنيا. وأما في الآخرة قد تقبل توبته وقد لا تقبل أمره إلى الله تبارك وتعالى إن علم الله عز وجل صدقا في توبته قبل في الآخرة توبته أما في الدنيا مالك يقول الذنديق يقتل بكل حال حتى ولو قال تبت إلى الله عز وجل مالك يقول يقتل لماذا يقول يقتل يقول مالك لأنه في الأول كان يبطن الكفر ويظهر الإيمان ولكن كذلك والآن قال تب من الذي يضمننا أنه لا يزال يبطن الكفر ويظهر الإيمان كيف نعلم ذلك لا نستطيع أن نعلم ذلك لأن هذا أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى ولهذا قال مالك الزنديق يقتل بكل حال متى ما ظهر الزندقة بقول أو بتعلق قتر مباشرة ولا يستتاب عند مالك الزنديق لا يستتاب يقول لأننا لا ندري عن حقيقته ربما قال أنا تبت وهو على زندقته يريد أن يخدعنا كما خدعنا في الأول يريد أن يخدعنا مرة أخرى وهذا المقول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب جماعة من أهل العلم استدلوا لذلك بقول الله عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا وبقول الله عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا فلن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون فالله تعالى أخبر أن الذي كفر بعد الإيمان وازداد كفرا في كفره لن يقبل الله توبته وفي الآية الأولى أخبر أنه لم يخفر لهم فهنا نفي لمخزرة الذنوب عنهم ونفي لقبول توبتهم وهذا كلام العليم الخبير تبارك وتعالى قال لنا أن هذا الزنديق أو أن هؤلاء المنافقين لن يتقبل الله عز وجل توبتهم إن كفروا بعد إيمانهم وازدادوا كفرا على كفرهم قال مالك فهذا دليل على أن الزنديق لا تقبل توبته والزنديق أعثى وأشد أكثر من المنافق فقال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار بينما قال الطائفة الأخرى من أهل العلم تقبل ثوبة الزنديق وهو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وهو رواية عن إمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله في الفتاوى واستدلوا لذلك بأن الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال بعدها مباشرة إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما فالله تعالى بعد أن بيّن أن المنافقين في الدرك من النار بيّن سبحانه حال من؟ حال الذين تابوا من نفاقهم إلا الذين تابوا وأصلحوا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجر عظيم فأخبر الله عز وجل أنه يغفر لهم وأنه يرحمون أما الأولين الذين ذكرهم في الآيات إن الذين كفروا بعد إيمان إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا إيمانا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا قالوا هؤلاء الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا وماتوا على ذلك ماتوا على زيادة كفرهم أما الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم تابوا ثوبة نصوحة فهؤلاء حكمهم في الآية التي بعدها التي التي بعد التي بعدها إلا الذين تابوا أن يقبل الله عز وجل توبته إذن هذه الآيات تتحدث عن من مات على كفره بعد إيمانه ولا تتحدث الآيات عن الذي تاب بعد النفاق التوبة بعد النفاق ذكرت في آية الأخرى إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله رد الأولون الذين قالوا لا تقبل توبة المنافق في إحكام الدنيا قالوا الآية تتحدث عن حكمهم في الآخرة إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما قالوا هذا حكمه في الآخرة إذا علم الله تعالى إخلاقا في توبته واعتصاما بسنة نبيه وإصلاحا لقلبه فإن الله تعالى يجعله مع المؤمنين ويؤتيه يوم القيامة الأجر العظيم قالوا أما في الدنيا حكمهم عندنا واحد حكمهم أن يقتلوا حكمهم أن يقتلوا الزنادق هؤلاء لأننا لا نستطيع أن نجزم بصدق توبته ولا نستطيع أن نعلم هل هو فاجق في هذه التوبة أم هي كتوبته الأولى التي زعم أنه آمن وهو في حقيقته مبطن ومسر للكفر والعياذ بالله والراجح في هذه المسألة أن هذا راجع إلى أهل العلم إن ظهر لهم من حقائق هذا الرجل ومن أقواله وأفعاله أنه قد تاب توبة صادقة وناصحة فالراجح أن توبته تقبل في أحكام الدنيا وإن نظر العلماء في حاله فلم يروا ولم يظهر لهم صدق توبته من زندقته فالراجح أنه يقتل وهنا نفرق أيضا بين الزنديق الذي تاب بعد أن قدر عليه وبين الزنديق الذي تاب قبل أن يقدر عليه الزنديق الذي تاب بعد أن قبض عليه وقدر عليه فهذا الراجح أن يقتل مباشرة هذا الراجح أنه يقتل مباشرة ولا ينظر في أمره إن تاب فهذا ينفعه في الآخرة أما الذي تاب من الزندقة قبل أن يقبض عليه فهذا ينظر العلماء في حاله إن ظهرت لهم من أماراته وحاله وأقواله وأفعاله أن توبته صادقة وهذا يعرفه العلماء فإنه عند ذلك لا يقتل وإن لم يظهر من حاله وأقواله وأفعاله أنه صادقا في توبته فهذا يأخذ ويقتل فيكون في هذا نظراً لحال هذا الرجل وهو العدل الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال وسائل الطوائف المنافقة كذلك حكم الطوائف المنافقة حكم الزنادق على ما سبق من تفصيله قالوا كل داع لابتداء يقتلوا كل داع لبدعه يقتل وهنا تفصيل فإن البدع قسمان القسم الأول بدع مكفرة كبدعة المشرك الذي يقول أعبدوا الحجر أو الشجر أو القبر أو الولي ليقربوا إلى الله عز وجل هذه بدعة لكنها بدعة مكفرة والعياذ بالله أو بدعة تعاء غير الله عز وجل هذه بدعة مكفرة وكبدعة الجهمية كما جاء معنا بعض أقوال الجهمية وسيأتي معنا ذكر مزيد من أقواله إن شاء الله تعالى فإنها بدعة مكفرة هذا صاحب البدعة المكفرة إن تاب من بدعته ورجع عنها فالصحيح أنه لا يقتل حتى ولو كان داعيا إلى بدعته حتى ولو كان داعيا إلى بدعته فإنه إن تاب من هذه البدعة وأعلن رجوعه عنها ورد على القائلين بهذه البدعة فإن هذا لا يقتل وتقبل توبته في أحكام الدنيا وأما إن لم يتب من بدعته المكسرة وأصر عليها فهذا يقتل هذا استتاب ثم يقتل أما البدع غير المكفرة وهي القسم الثاني البدع غير المكفرة كبدعة التوسل بالاولياء أو بالنبي صلى الله و كبدع الاحداث في الاسماء والصفات فهذه أمرها إلى أمرها إلى أولي الأمر من العلماء والثلاطين الحق إن كان الرجل داعيا إلى بدعته غير المكفرة ووجدوا أنه يفسد في الأرض بنشره لهذه البدعة فلهم, فله فلهم أن يقتلوه تعزيرا فلهم أن يقتلوه تعزيرا لا يقتل كفرا لأنه ليس بمالك من الملة لكنه يقتل تعزيرا كحال المفسدين في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا فهذا ينزل منزلة المفسد في الأرض المفسد في الأرض يفسد الأبدان والأموار وهذا يفسد العقائد فإن نظروا أنه لا يمكن أن ينقطع فساده العقائد ودعوته إلى هذه البدعة إلا بأن يقتل قتلوه تعذيراً وإذا رأوا أنهم بإمكاني أن يردوا هذه البدعة وأن يمنعه من الكلام ومن الحديث فيها فإنه عند ذلك لا يقتل قال كما تكرر نكسه لا يقبل كما تكرر نكسه أي تكرر كفره وإيمانه إن رجل بعد تقابله مرة فتجده نصراني ثم تقابله مرة أخرى فيقول لك أسلمت تقابله مرة أخرى يقول لك لا تهوت تسبحت يهودية تقابله مرة أخرى يقول لك أصبحت علمانية تقابله مرة رابعة أصبحت شيوعية تقابله مرة أخرى يقول لا رجعت مسرما فهذا الذي يتكرر نكثه عن الإسلام وتكثر ردته وإيمانه ينزل منزلة المنافق كما سبب إن تاب توبة نصوحا قبل أن يقدر عليه فإنه يترك وإن ظهر أنه لم يتوب وأنه لا يزال في تردده وحيرته فإنه يؤخذ ويقتل ردة والعياذ بالله قال لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أداعم لسانه هنا برر وعلل لماذا يقتل هؤلاء قال لأنه لم يبدو من إيمانه المنافق أول ما دخل في الإسلام دخل في الإسلام بالكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله قالها ودخل في الإسلام فعصم بها دمه وكذلك الزنديق لم يبدو من إيمانه إلا الذي أدع من ثم قال بلسانه كلاما مخرجا من المله. سواء على, على, أن على أنواع هذا الكلام الذي يخرج من الملة سيزاء أو سبا أو أو إلحادا في آيات الله عز وجل أو نحو ذلك من الأقوال المكفرة المخرجة من الملة والعياذ بالله إذا قال بالقولا فيه مخالفة للإسلام أو طعن في النبي عليه الصلاة والسلام كقول المناسقين لا يرجعنا إلى المدينة الاخرجان الأعز من الأذن أو قولهم إن الله فقير ونحن أغنيا أو قولهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا أو نحو ذلك من المقالات الكفرية ثم قال آمنت وأسلمت وتبتو ثم قال مرة أخرى مقالة كفرية والعياذ بالله أقول له نحن لا نعلم من إيمانك إلا ما أذعته بلسانك لا نعلم من إيمانك إلا ما أذعته بلسانك ما الذي يضمننا أنك لست على حالتك الأولى من إبطان النفاق لا نبني عنك شيئا قلبك هذا ليس إلينا إنما قلبك إلى رب العالمين كما جاء في الصحيح عن نبي ريرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فمدار ما في القلوب علمه الرب تبارك وتعالى وأما نحن فعلينا بأعمال الظاهر قال لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه أذاع بلسانه الإيمان وأذاع بلسانه الكفران إن قال تبت نقول له التوبة هذه محلها في القلب ونحن لا ندري صدق توبتك من كذبها لا ندري صدق توبتك من كذبها فعند ذلك يعامل كما سبق ينظر أهل العلم في حاله ان قبض إن تاب بعد أن قدر عليه قدر لأن هذه توبة خوف لا يلتفد إليها في مثل هذه الحالة وإن تاب قبل أن يقدر عليه فينظر إن كانت توبته صادقة فتقبل توبته وإن كانت توبته لم تبدو عليها علامات الصدق أخذ وقتل ردة والعياذ بالله قالك كملحد وساحر وساحر الملحد لغة هو المائل عن الجادة كل من مال عن الطريق يسمى ملحدا لغة يسمى ملحدا لغة لأن الطريق هو جادة في الناس في السير ثم استعمل هذا اللفظ في الشرع فأصبح الإلحاد هو الميل عن فراط الله المستقيم بأي نوع من أنواع الميل ولهذا قال الله عز وجل وذروا الذين يلحدون في أسمائه يلحدون في أسمائه أن يميلون عنها إلى الباطل يميلون في أسماء الله واتفاده إلى الباطل الله يقول عن نفسه سميع فيأتي الملحد في أسماء الله وصفاته فيقول الله ليس بسميع والعياذ بالله أو يقول الله sميع بلا سمع والعياذ بالله هذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية إن يلحدون في الآية لا يخفون الذين يلحدون في آياتنا أن يميلون عن آياتنا إلى الباطل ومنه سمي اللحظ في القبر لحدا لأن القبر يلحد يمال به إلى الداخل يمال به إلى الداخل فيوبع الميت في هذا الشقة الذي في داخل قبر فيسمى لحظة يسمى لحظة أنت تحفر القبر مستقيما فإذا وصلت إلى, الأس إلى آخر شيء لحظت ملت إلى الداخل ملت في الحفر إلى الداخل ويسمي اللحظة لحدا بهذا الإسم اشتقاقا من هذا الميل الذي يو... الذي يكون في نهاية القبر السري وسمي الملحد في عصرنا بالمنكر للإله كل من أنكر الإله في العصور المتأخرة يسمى ملحدا كالذين يقولون لا إله والحياة مادة والعياذ بالله كالشيوعيين وغيرهم وكالداروينيين وغيرهم وكالذين يقولون خلقتنا الطبيعة والعياذ بالله أو الذين يقولون العالم أو أن الطبيعة خلقت صدفة والعياذ بالله ونحن ذلك من أنواع إنكار الإله هذه كلها هذا كله يسمى الحاد هذا عند المتأخرين وأما في الأصل فالإلحاد هو أنواع هناك إلحاد في الأسماء والصفات هناك إلحاد في التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى كلها كل هذا يسمى في أصل الشرع إلحادا يقول كذلك الملحب حكمه حكم الأولين قيل يقتل قيل يقتل الذي أنكر الإله يقتل وإن تاب لا تقبل توبته هذا عند طائفة من أهل العلم قال وساحر وساحرة ساحر والساحرة يقتلان قد في ذلك الخبر وفي سند هيلين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال حد الساحر ضربة بالسيف والصحيح أنه موقوف وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا خلاف بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن الساحر يقتل وقد أرسل عمر محمد الله قد أرسل عمر رضي الله عنه في الأمصار أن يقتلوا كل ساحر وساحرة أن يقتلوا كل ساحر وساحرة وقتلت حفظة رضي الله عنها امرأة انسحرتها وقتل الصحابة لما جاءهم خطاب عمر رضي الله عنه قتلوا ثلاثة واحد فالساحر حده أن يقتل حده أن يقتل إما كفرا وإما حدا الساحر يقتل إما كفرا وإما حدا لأن السحر نوعان الأول سحر مخرج من الملة وهو ما فيه استعانة بالشياطين كل سحر فيه استعانة بالشياطين فإنه مخرج من الملة والعياذ بالله فهذا يقتل كفرا لقول الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب الأهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فالسحر الذي فيه استعانة بالشياطين كفر وردة عن الإسلام فإذا علم أنه يستعين بالشياطين فيقتل كفرا هذا مالك من الملة والعياذ بالله ولا تقبل توبة الشاحر هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله لا تقبل توبة, خًّا لو قال توب لا تقبل توبة لأن الساحر أشد من الزنديق النوع الآخر من السحر السحر الذي يكون بالأدوية وبخفة اليد السحر الذي يكون between剛 باستعمال الأدوية كالسحر الذي يكون د 6-4 يقدع الناس بالزئبق وليس بğaстроد من السحر باستعالة من الجن لكنه باستخدام المواد الكيموية يخدع الناس أو بخفة اليد يصنع بيده أعمالاً قفيفة فيخدع الناس بحركات يده لكنه ليس سحراً باستخدام الجن فهذا النوع من السحر ليس بكفر ولكنه كبيرة من الكبائر ويقتل حداً يقتل حداً وليس بكافر لكنه يقتل حداً كالذي يقتل النفس المحرمة ليس بكافر لكنه يقتل حداً كذلك الساحر الذي سحره من غير استخدام للجن واستعمال للجن يقتل لكنه يقتل حدا بينما الذي يستخدم السحر باستعانة الجن يقتلوا كفراً والعياذ بالله قال وهم على نياتهم في الآخرة هؤلاء جميعاً السحر والزنادق والملاحدة والدعاة إلى الفدعة يقول إن تابوا هم على نيتهم في الآخرة عند الله تبارك وتعالى إن كان في توبته صادق أن قبل الله تعالى توبته وإن كان في توبته ليس بصادق لم يقبل الله عز وجل توبته وهو العليم الخبير وهو العليم الخبير وهذا كالزان المحصن الزان المحصن حده الرجل إذن وكالذي قتل نفسا بغير حق حده أن يقتل حده أن يقتل هل إن تاب بعد القتل يقبل الله توبته في الآخرة أم لا بعضهم قال لا تقبل توبته لأنه تاب بعد أن حكم عليه بالقتل وبعضهم قال تقبل توبته بعضهم قال تقبل توبته وتصح لكن توبته لا تسكت عنه الحد توبته لا تسقط عنه الحد كذلك الساحر حتى لو كان سحره باستعمال أديا أو كان سحره باستخدام الجن وقال تبت إلى الله تعالى فنقول له توبتك ان كانت صادقة نفعتك عند الله عز وجل لكنها لا تسقط عنك الحد في الدنيا التوبة لا تسقط الحدود في الدنيا السائر إذا سرق وقال توبت إلى الله قل هذه لا تسقط عنك الحد تقطع يدك والله عز وجل أعلم بتوبتك الزاني يرجى والله تعالى أعلم بتوبته قاتل النفس يقتل والله تعالى أعلم بتوبته إن كان صادقا فيها أو لا وكذلك هذا الساحل يقتل سواء كان سحره استخدام جن أو, أو سحره بأدوية قال وهم على نياتهم في الآخرة قولوا وهم على نياتهم في الآخرة هذا جزء من حديث راه البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعوذ عائد بالبيت فيبعث إليه جيش حتى إذا كانوا بالبيداء أو ببيداء خسف الله بأولهم وآخرهم فقلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم وفي رواية يا رسول الله كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم سوقهم أي ناس كانوا في السوق فمر هذا الجيش فخصف من الجميع الذين في السوق وفي الجيش فيتسأل عائشة تسأل كيف يا رسول الله يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتا أي هم في الهلاف اشترفون كلهم يخصف بهم لكن يوم القيامة يصدرون مصاجر شتى يصدرون مختلفين هذا يصدر من أصحاب اليمين يبعث من أصحاب اليمين وهذا يبعث مع أصحاب الشمال والعياذ بالله وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام ثم يبعثون على نياتهم ثم يبعثون على نياتهم كلهم في هذه البقعة سيخفف بهم في هذه البيداء من كان في السوق يبيع ويشتري وأصابه الخزر فإن الله تعالى يبعته على نية كان من أهل الإيمان بعث يوم القيامة من أهل الإيمان ومن كان مع هذا الجيش الذي جاء ليقاتل هذا العائد الذي يعوذ بالبيت قيل هو المهدي عليه السلام وقيل غيره وراجح أنه المهدي عليه السلام يعوذ في آخر الزمان بالبيت ويبايع بين الركن والمقام فيبعث إليه جيش لقتاله وأخله فيخسب بهذا الجيش في الطريق في البيداء فمن كان خارجاً مع هذا الجيش بعث يوم القيامة مع هذا الجيش من أهل النار والعياذ بالله أما الذي أصابه الخصف وليس منهم فإنه يبعث يوم القيامة على نيته مع أهل الإيمان إن كان مؤمناً موحداً قال وهم على نياتهم في الآخرة أي كذلك هؤلاء السحرة والملاحدة والزنادقة يوم القيامة يبعثون على نياتهم التي ماتوا عليها ان كانوا قد ماتوا وقبل أن يموتوا تابوا ثوبة صادقة بعثهم الله تعالى على نية الصدق التي ماتوا عليها وإن كانوا قبل أن يموتوا قالوا تبنى وهم في ذلك كذب يخاجعون ويخدعون فإنهم يبعثون يوم القيامة على ما علمه الله من قلوبهم قبل أن يموتوا قال قلت وإن, دلّت دلائل قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيل بون يهتدى فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهدف من أستارهم وكان للدين القوي مناصرا فصار منا باطنا وباهرا فكل زنديق وكل مارقي وجاحد وملحد منافقي إذا استبان نصعه للدين فإنه يقبل عن يقيني هذا القول الآخر في الأول قال وقيل في الدروز والزنادقة وسائل الطوائف المنافقة وكل داعي لابتداء يقسل هذا قول الأول الآن ذكر القول الثاني قال قلت أي هذا قول المصنف رحمه الله وإن دل الدلائل الهدى أي دل الكتاب والسمة كما جرى للعيلبون يهتدى العيلبون كان رجل من الدروز كان رجل من الدروز ومن أئمتهم ومن دعاتهم ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى ورد على الدروز وأخذ يسنع عليه وكتب منظومة نونية فالرد على هؤلاء الدروز فظهر لأهل العلم في زمانه أنه صادق في توبته قلنا بعلي كان درزيا وتاب إلى الله عز وجل واهتدى ورد على هؤلاء الدروز وشنع عليهم وبين باطلهم فظهر للعلماء في عصره صدق توبته عرضوا توبته هذه على الكتاب والسنة كما قال المصنف دل الدلائل الهدى أي دل, دل الكتاب والسنة على صدق توبة هذا الرجل أخذ يقول الأقوال الموافقة للكتاب والسنة ويفعل الأفعال الموافقة للكتاب والسنة وأخذ يسير مع أهل السنة ويقرر طريقتهم وأخذ يرد على هؤلاء الملاحدة من الدروز وغيرهم ويبينوا خفص طريقتهم ويكشفوا باطلهم ويكشفوا زورهم للناس فظهر الدلائر الكتاب والسنة على صدق توبته قال فإنه أذاع من أسرارهم ما فيه الهدك عن أستارهم ما كان فيه الهدك عن أستارهم أي أن العيلبون رحمه الله كسف أسرار هذه الطائفة الدروز وكثير من الطوائف المنافقة الباطنية لهم أسرار في طرقهم لا يظهرونها إلا لخواصهم حتى الرافض الآن الاثنى عشرية وغيرهم في إيران وفي غيرها الأقوال الواضحة في الكفر والضلال والعناد لا يخبرون بها عواما ريادة لو سألت الآن عواما رافضة هل عندكم مصحف آخر يقول ليس عندنا مصحف آخر لكن إذا حققت القول وبحثت في آياتهم وعلمائهم وجادلتهم وكان في مأمن من أن يصل إليه أذى فإنه يجاهد ويبأ ويماحق ويماحك في أن هناك مصحف آخر سيأتي به العسكري في آخر الزمان يسمى بمصحف فاطمة ليس فيه من طرآن ولا آية وعياذة فالعيلبون جاء وكشف أسرار هذه الطائفة كثير من الطائف الموجود الآن لديهم اسرار في طرقهم وطو... وطائفتهم لا يخبرون بها إلا الخواص المقربين منهم يعني إذا وصل الرجل عندهم مرحلة في القرب منهم ولا يصل مرحلة إلا إذا وصل في الكفر مرحلة والعياب بالله حيث كان مقربا منهم وأمنوا أمنا عظيما وعلموا أنه سلك طريقتهم ويدافع عنهم بدأوا بعد ذلك يخبرونه بالأسرار شيئا فشيئا لا يخبرونه بالأسرار جملة إنما يخبروه بالسر الأول فإن كتم ووافقهم على ذلك واخذ يقرر ما يقررونه في مجالسهم الخاصة بدأوا بعد ذلك يكشفون له السر الثاني والثالث والرابع هذه الأسرار التي هي في حقائقها الكفر والعياذ بالله والإلحاج دين الله عز وجل في ايات الله تبارك وتعالى والعياذ بالله هذا العجلبون لما تاب وكان قد وصل فيهم مرحلة كان معظما فيهم قبل أن يتوب لما تاب كشف أستاغم كشف أستاغم وكانت هذه علامة صدقه كانت هذه علامة صدق توبتك أنه كشف أسرار هؤلاء القوم لو كانت توبته كاذبة لما كشف هذه الأسرار لذلك كذلك لكن لما أظهر أسرار هؤلاء علم أهل العلف الزماني أنه صادق في توبته كذلك جميع الطوائف من ظهر من حاله وكشف أسرار الطائفة التي كان يعتقد اعتقادها في السابق فإن هذه قرينة واضحة وعلى مظاهر على صدق توبته قال فإنه أذع من أسرارهم ما كان فيه الهدف عن أسدارهم وهذه من حجج الله على خلقه أنه إذا اهتدى رجل رأس في الضلال كسف للناس الخفايا المستورة عند القوم الذين كان فيهم كم من شيعي ورافضي اعتنق طريق الحق وماذا بأهل السنة والجماعة فأخرج من أعمال الشيعة ومن ومن أعمال الروافض وأقوالهم ما يشيب له الولدان وكذلك النصران إذا أسلم يخبرك عن كثير من دين النصارى والبطلان الذي هو موجود فيه وكذلك هذا الدرز حينما أسلم وتاب إلى الله تبارك وتعالى العلابون رحمه الله كشف أسرار هؤلاء القوم فاهتدى بذلك كثير من الدرز قال وكان للدين القويم ناصرا فصار منه من باطنا وظاهرا وهذا شرق في صحة توبة المبتدع أو يضبال أن يبين لأن الله تبارك وتعالى قال في الآية الأخرى و... وَبَيَّنُوا نعم إلا الذين تابوا وأصلحوا فلا فلابد للعبد أن يبين ما كان عليه من ضلال ويبين اعتقاده للدين الحق وللمنهج السليم والطريق القوي لا يقول لا يمكن لا نقبل أن يقول أنا ذقت وهو ساكت عن ضلالات قومه وهو يدخل معهم ويخرج معهم كلا اذا تاب الى الله تعالى توبه صادقه فلا بد ان يصدع بكلمه التوحيد ولا بد ان يصدع بالحق وان يبين للناس ضلال قومه فتكون هذه علامه وشاهدا وبرهانا على صدق توبته وامنانه اورا وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا من هذا نقول بالنسبة لمن كان في السابق متزندقا أو مع إحدى هذه الطائف الباطنية أو الطائف المتزندقة أما النصران إذا أسلم الكافر الأصلي إذا أسلم ولم يظهر إسلام إسلامه خوفا من قومه أن يقتلوه أو أن يؤذوه فهذا يقبل منه هذا الإسلام لماذا؟ لأن هذا كان كافراً أصلياً كان كافراً أصلياً ليس بمسلم أصلاً وقال أريد أن أسلم لكني لا أريد أن أعلن إسلامي لأن قومي سيقتلونني أو سيؤذونني أو سيفعلون بي فهذا يقبل منه إسلامه خفية ويؤمر أن يصلي في السر وأن يقوم بالصياء وأن يصوم في السر إلى أن يمكنه الله تبارك وتعالى من إظهار دينه والاستعلان بدعوته ويؤمر بأن يهاجر من هذه البلد التي أسلم فيها إلى بلد آخر يظهر فيه إيمانه من غير إشرار ولخص أما الزنديق فهذا في السابق كان يقول أنا مسلم وهو في الحقيقة جيد كافر هذا المنافق الزنديق كان فيقول أن أنا مسلم يقول أسلمت وهو زنديق في يبطن الكفر العياذ بالله وينطق بلسانه الكلمات المؤذية لله عز وجل ولي رسوله صلى الله عليه وسلم وينطق بالعبارات التي فيها الطعن في دين الله عز وجل ثم قال تب هذا الذي يقول العلماء لا تقبل توبته لأننا لم نعلم منه من صدق توبته شيئا إلا ما ذكر بلسانه وهو في الأول قال أسلم فقبلنا إسلامه ثم ظهرت ردةه ثم قال أسلم ثم ظهرت ردة ثم قال أسلم فهذا الذي قال العلماء فيه لا تقبل توبته حتى تظهر صدق توبته حتى تظهر صدق توبته في العلامات الظاهرة أن يرد على الطائف التي كان معاه أن يتبرأ من المنافقين ومن الزنادق وأن يفضح حالهم وأن يكشف أستارهم عند ذلك تقبل توبته في أحكام الدنيا قال فكل قال فصار منا باطنا وظاهرا أي هذا الذي تاب يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا كما قال الله تبارك وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين ولهذا المصنف قال فصار منا أي صار من أهل الإيمان الله تعالى قال فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما قال كل زنديق وكل مارقي وجاحد وملحد منافقي إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقينه أي أن هذا الحكم ليس خاصا بالعربون الذي كان ذرزيا ثم تاب بل هذا عام في كل زنديق وجاحد وملحد ومنافق إذا استبان نصحه للدين واستبان التوبته بأقواله وأفعاله الموافقة للكتاب والسنة وعلم أهل العلم صدق توبته بما ظهر من حاله فإنه تقبل توبته في أحيان الحياة الدنيا ويعصم عند ذلك دمه وماله وعربه أما إذا لم يظهر صدق توبته ولم يتبل نصعه لدين الله عز وجل فهذا يعامل معاملة المنافقين قال الله تعالى يا أيها النبي جاهز الكفار والمنافقين أغلب عليهم ولهذا قال الإمام مالك هذا الزنديق لا تقبل توبته كما سبق معنا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ندعم وبقي من وقل الأسئلة حلوظي. تقول إذا كان الله يغفر جميع الذنوب ما دون الشرك فكيف نؤول الأحاديث الصحيحين في شأن قاتل النفس حرمت عليه الجنة وخالد مخلد فيها عبدا فجزاكم الله خيرا أجابنا عن هذا في الدرس الماضي وقلنا أجاب أهل السنة عن ذلك بجوابين في قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو, فهو في النار يجأ نفسه بحديد بحديدته خالدا مخلدا فيها قلنا الجواب الأول أن المقصود, أن المقصود بالخلود هنا طول المكر وليس المقصود بالخلود أنه لا يخرج منها أبدا الذي لا يخرج من النار أبدا هو الكاث أما المؤمن حتى لو مكث في النار زمانا طويلا كقاتل النفس المحرم بغير حق العياذ بالله فإنه وإن مكث فيها زمانا طويلا فإنه إن كان من الموحدين تخرجه لا إله إلا الله من النار ويدخله الله تبارك وتعالى الجنة ذكرنا في ذلك حديث أنس بن مالك في الصحيحين وعزتي وجلالي وكبرياءي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله حتى ولو كان قاتلا للنفس وأدخله الله النار وعذب فيها زمانا طويلا فإنما آله في الأخير أن يخرجه الله تعالى منها ويدخله إلى الجنة هذا القول الأول القول الثاني أن قول الله تعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ هذا جزاؤه الذي يستحقه هذا جزاؤه الذي يستحقه ثم قد يجازيه الله بهذا وقد لا يجازيه به وذكرنا في الدرس الماضي المناظرة التي حدثت بين أبي عمر بن العلاء وبين عمر ابن عبيد لما قال عمر بن عبيد المعتزل لأبي عمر بن العلاء اللغوي المقرد المعروف لما قال له عمر بن عبيد قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أحق نواء قال نعم قال أبو عمر بن العلاء نعم قال عمر بن عبيد فإن الله لا يخلف وعده ماذا يقصد عمر بن عبيد بذلك؟ يقصد أن نقاتل النفس كافر يقصد أن نقاتل النفس خالد في النار وكافر وأنه لا يخرج منها أبدا وذكرنا في الدرس الماضي أن الخوارج يكفرون المسلم بالكبيرة الزاني عندهم كافر والسارق عندهم كافر وقاتل النفس المحرم عندهم كافر فعمر بن عبيد المعتزل يقول الآية ذكرت أنه خالد مخلدا فيها ومن يقتل مؤمنا مدعملا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعب قالوا هذا في كبيرة القتل وجميع الكبائل قال له عمر بن أبو عمر بن العلاء الإمام اللغوي المقرئ قال له ويحك يا عمر إنما قتيت من العجمة ويحك يا عمر إنما أتيت من العجمة لأنك أعزم لم تستطع أن تفهم كلام الله سبارك وتعالى في كتابه قال له ويحك يا عمر إنما أتيت من العجمة إن العرب لا, تس لا تسمي إخلاف الوعيد التعتبر إخلاف الوعيد ذمّة بل هو متر إن العرب لا تسمي إخلاف الوعيد ذمّة بل هو متر لو قال لك أحد سأضربه ثم قال افكرت امس هل هذا اقله بوعده ام هو كريم كريم لو قال لك احد ساعطيك 1000 جنيه غدا ثم رمى يعطيك ال1000 هل اقله بوعده نعم ما الفرق ما الفرق اخلاف الوعد خلاف الوعد يكون فيما ليس بدم يكون فيما ليس بذم هذا يسمى مخلفا للوعد أما إخلاف... إخلاف الوعد يكون فيما ليس بوعيد أفوى إخلاف الوعد يكون فيما ليس بوعيد أي ما ليس فيه تهديث من أخلف وعده في شيء ليس فيه تهديث فإنه يكون مجموما وفيه خصة من خصال النفاق كما قال له سأتيك غدا ولم يأتي هذا أخلف الوعد قال له وعد أن أعطيك كذا ثم لم يعطيه هذا أخلف الوعد أما إخلاف الوعد الوعيد هو التهديث قال له سأقتلك ثم قال عفوز عمر قال له سأخذ مالك ثم قال له تركك فإخلاف الوعيد لا يسمى ذمًا عند العرب بل هو غاية في المتح وغاية في الكرم فالله تبارك وتعالى توعد قاتل النفس أن يقتله فإذا لم يق... توعد الله تعالى قاتل النفس أن يعذبه في النار ويخلده فيها أي أن هذا جزاؤه إن جازاه على ذلك إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى وغفر له إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي أن هذه الآية مقيدة بالآية الأخرى ومن يغفر مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وقال في الآية الأخرى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فنقول الجمع بين الآيتين أن الله أعلمنا أن المسلم لا يخلد في النوم أن المسلم لا يخلد في النار فهذا القاتل إن عذب في نار جهنم وإن طالت مدة إقامته فيها فإنه يخرج منها مرة أخرى بفضل الله تعالى وكرمه وبتوحيده لرب العالمين يقول هل في زماننا هذا يوجد ما يسمى أهل الفترة وهل يكتب له عليه إثم على ما يعمل من الخطأ إن لم يسمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً فهذا من اهل الفترة او يُعطَى حُكم اهل الفترة اهل الفترة انتهوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم اهل الفترة انتهوا ببيعثة النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا بعد بِعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلموا ولم يسمعوا به هم ليسوا من اهل الفترة لكنهم يعطون احكام اهل الفترة لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح نبي هريرة والذي نفسه بيده لا يُسمع بـ أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فهم المخالف أنه إذا لم يسمع بما أرسلت به لا يكون من هؤلاء كم لا أكتفي بهذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين